اذهب إلى فرعون إنه قغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يثقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري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 أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فَلَبَثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ جَاءَتْ عَلَى قَدَرِي يَمُوسَ وَصْتَ نَعْتُكَ لِنَفْسِي وَصْتَ نَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبَ أَمْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ فَقُلْ لَهُ قَوْلَ اللَّيْنِ عَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى عَلَى رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُلْ إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ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 قال أماتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا أينا أشد على بوا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 أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى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 إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الْدَاعِيَ لَا عِوَجَ لَهْ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به وَعَنَتِ وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل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 قُلْ لَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضِلُّ فِيهَا وَلَا تَضِلُّ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ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 قال بقا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاِما يأتينكم من هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقاء وَمَنْ أَعْرَضَ عَلَى ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَكَاءً